يُنقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةْ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمَسَّسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أَذِنَ الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه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 وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً يَخَافُونَ يَوْمًا تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجازيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله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 هُوَ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظلمات بعضها فوق بعض إذاب أخرج يده لم يكد يراها وَمَن لَمْ يَجْعَلِ الله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 ويصرفه عن من يَكَادُ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دار